ولكل معنى من هذه المعاني اصطلاحه في العرف الحديث وان جمعتها ك ل م ة ا ل س ي ا س ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم اعمالا ك ث ي ر ة مما يطلق عليه لفظ ا ل س ي ا س ة في عموم مدلوله ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدا هو ادخل في ابواب ا ل س ي ا س ة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 فقال سهيل أ م س ك لو شهدت أ ن ك رسول الله لم أ ق ا ت ل ك ولكن اكتب اسمك واسم أ ب ي ك وروي أ ن عليا تردد فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب بيده و أ م ر ه أ ن يكتب محمد بن عبد الله في موضع محمد رسول الله ثم تعاهدوا على أ ن من أ ت ى محمدا من قريش بغير إ ذ ن وليه رده عليهم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 وهو لم يفتح م ك ة بعدده وعدته و إ ذ دعا المسلمين وغير المسلمين إ ل ى مصاحبته في رحلته و إ ذ توخى ما توخى من ط ر ي ق ة ا ل م س ا ل م ة و إ ق ا م ة ا ل ح ج ة في إ ن ف ا ذ عزيمته و إ ذ قبل العهد الذي كبر قبوله على أ ق ر ب المقربين من عترته و إ ذ نظر إ ل ى عقباه ووصل به إ ل ى القصد الذي توخاه